من سيئة أعمالنا من يدي الدار فلا مهند لك ومن يمدل فلا هادية لا وأشهد الدار الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده هو رسوله نستعي مبارك وعادة هذه المنسجة وبالبدء بتفسير كتاب الموقع وكنا قد كذرنا في سدر مبتزا من حياة هذا المهن والمهن حتى في كل هذا دايما دايما دايما في الكلام العظيم انا اقول دائما ان لا يستطيع في في بعض قلت ان أصبحت الحديث حتى إنه رحمه الله سيجده يصرف على مالك الله في الحديث كله هذا يعني الحديث الأول أن الإمام مالك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة وقوت الصلاة قال الراوي حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه أروة بن الزبير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 قال أروى ولقد حدثتني عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان, قبل أن تظهر بدا الامام رحمه الله تعالى كتبه بباب وهو باب خطوط اسمعي niebrane Well, is not احمد بن ابي والذي قال تحدثنا هو راوي الموطا قال الحديث لنا وهو الايمان الذي ارضناه لانما اكثر الناس روايه الحديث فقصد المشي المستكشفون هذا وقصدوا السهر في حتى يمعنوا او يسبقوا الاستنتاج لجزء الروايات الموجوده في كتب الحديث وهو امام مشهور قد فتعرف ذهبي انه كان يجلد صور هذا السهر مع العلماء Dzięki Adamowi ukryliśmy to, że w naszej naturze istnieją diabeł i diabły, oraz nie هو من, من أكثر الشنية فيما في مالذي ليوع في النور بنيو سنزلSL حديث Gall have killed ولست نعرض ذلك الحديث المها عن الساو. profitable الحديث المخور هو الس Estate الحديث المخور هو الط Lebanon مقوم الصحام ثققوا يقول الحديث المخور ما كان عن ط estimates Lord All right. كم شاء الله تعالى كيف سأعرف لأن ماذا نعمل؟ وراء وبعد ذلك نجمع نحسبوا توقف غير عن التماس وقبل هذا كل شيء في هذا في الزواج يكون مفتوح لأنه حينما في وقت إذا كان فيكون الظل اللي عايز فيما روح اتسنوا في اتزودت الظل اللي ما وبهذا الوقت ان لم يكونوا مثله فينبغي ان يتشبعوا فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخفى عنه ولم يرو عنه ولم ينقل عنه واحد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه بالدعاء المكبح الصالح مع انهم حفظوا ودفعوا عنه انه كان يرفع يديه عند الاستصحاب فهي طلب يومه به وراضوا عنه انه كان يرفع يديه عند الخطا والمراى شيئاً عظيمة مثل هذا في, في, في الصلاة والكلية تتكور ورصة مرافق اليوم فمدام أنه يقول ذلك عبما أنه صلى ما كان يقرأ ذلك الدعاء على الصلاة وإذنما كان يتبصيح سجوده في الصلاة للدعاءة وأكبركم جداً ما امام ملائمه المسلمين وهو الامام الشاطئ رحمه الله قاعده عظيمه في رب البلاع بانواعها كي يقال رحمه الله تعالى ما معناه ولا احفظ النص بقروحه قال ان النص العام رصد المجتمع أو من هذا الاجتماع له مثل الألم في مال وغيره والضائم ما أفهم إذن شيء يتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يتعلم صحابته الكرام والذي يتعلم الائمه ألم في المديدون فماذا لما تنسفه إليه فنقول شيئا صارت هؤلاء لا يجب Well, I didn't a what the people will بها لانه خرجوا مهمه يجي واحد حالي عن ايد عش صوت اللغه مثلا عم ترى مثلا اصيب بشيء راح تخلي اللغه احنا ان شاء الله تعالى هذا المجلس نهاها عبد الله ومسعود عرفت بعض المسعود عبد الله ومسعود هذا الامام الذي اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليه بينه في اي وقت شهر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 اللي يرغب في به تليخلو بي تليخلو كله فلنفتروا حسنا فإنباري لنا I to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 واتفقت رواياته الموضه كلها على هذا النقاط لان عطاء المياه ستير الميسار من التابعين وليس من الصحابه حتى يغفل مرسل هذا الحديث من المواصيل المقطوعه طبعا موصول. الحديث موصول حديث صحيح لا يشارك عندما Nie jestem w stanie się z tym zrozumieć, bo jestem w stanie się لا لا واضح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والدناعي السعيد فقال هذا أنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جيدا هذي مختلف هذا الحديث أخواني طبعنا صورة من صور powiera البيان عن وقت السؤال في مصرح في جواز الخير البيان من الوقت السؤال في المصنع المصرح في هذا الكريم بإهتمامه صلى الله عليه وسلم للتأليم ويوخ هذا أبو يوطر هذا المخور عليه الصلاة والسلام أين السائل هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بالتعليم حيث انه تذكر أنه سئل فبقي يومين ليجيب وقلب السائل حتى يجيبه عن, عن هذا السؤال وفيه ايضا من فوائد الحديث فيه, فيه تخصيص السائل من جواب بفضل اجتهاده وبحثه عن العلم وفي تخصيص السائل في الجواب بفضل اجتهاد هذا السائل وبحثه عن العلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت سياتينا بيان شرحه ان شاء شارك الله تعالى في الدرس القادم ان شاء الله تعالى حتى نؤخركم ونكتفي بهذا القدر بهذه الامسيه على ان نتبع او نتابع الشرح في وقت لاحق